والذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا الظالمين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 على الثلاثة الذين خلبو حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا أن مال جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا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 كُتِبَ لَهُمْ لَيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليؤذروا قومهم وليؤذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.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 نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم هل يراكم من أحدٍ ما صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاء اَكُنت رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأَوْا فُرْحًا ۖ فَإِن تَوَلّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسر